ما جعل الله لرجل من قلبين فِي جوفه وما جعل أزواجكم الله تظهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم وأبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا إِنَّ النَّبِيَّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذَلِكَ في الكتاب مستورا وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم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 إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عهد الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله قل لن ينفعكم الفرار إن فررتموا من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلاً قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءاً أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله ولياً ولا نصيراً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 يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن ياتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم مَا قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا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 وَأَنْزَل الذيينَ ظَاهَرهُم مِنْ أَهْلِ الْ الكِتابابِمِ صياصهِمُ وَقَذَ فَفِي قُلوبِهِم الرعوبَ وَقَذَ فَفِي قُلوبِهِمُ الروبَ فرَيقًا تَقُتُلونَ وَتاسِرونَفرَيق وأأَْرَثَكم أرضَهمم وَدِيي رَحمُ وَأَمولَهُم وأأَرضَ لمْ تَطوهَا وَوكَانَ اللهَّ على كل شيءَيئء قَيرام. يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتم تريدن الحياه الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا وان كنتم تريدن الله ورسوله والدار الاخره فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا يا نساء النبي من يات منكن بفاحشة مبينة يضعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نوتها أجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما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 ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخشعين والخشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفرته واجرا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 وإذْ تَقول لَِّذ أنن عمل اللهَّهُ عليه وأنَّ عممْ ت عليههِ أَمسِك عَعلْيك زووجَكَ وَاتَّقِ اللهه وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَمَ اللههُ مُبدهِ وَوتَخْشََّ سوَوال اللهَّ أَحَّ أَ تَخْشَاه فَلََّا قض زَيد مِنْهَا وَطَر زَوجنَاكها لِلكَيل يكُونَ على المُمِنينَ حجأ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 يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بوقت الضحى واصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلاموا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 يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاها الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا مَا فرضنا عليهم فِي أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما ترجي من تشاء منهن وتوي إليك من تشاء ومن بتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذالِكَ آدَنَا أَن تَقَرَّ عُيُونُهُنَّ وَلا يَحْزَنَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا لا يَحِلُّ لك النِّسَاءُ مِن بَعْدُ وَلا أَن تَتَبَدَّلَ بِهِنَّ مِن أَزْوَاجٍ وَلَوْ أعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ وَلوو أعجَبَكَ حسْنهُ إلاا م ملكَ ييمينك وَوكان الله على كل شيءء الرَّقيبام يا أيهَا الذيينَ آمنوا لا تدخُلُ بُيوت النبي إلاا أي يذَنَ لَكم إ طعامِ غييرَ نذِرين إنا غَيْرَ ناضِرين إ ولكن إ دععيتم فَدُخُل فإذا طعمتموا فانتشروا ولا مستانسين لحليث إن ذلكم كان يوذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن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 لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا إخوانهن ولا أبنائي إخوانهن ولا أبنائي أخواتهن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 إن الذين يوذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم, عذابا وأعد لهم عذابا مهينا والذين يوذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا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 وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلبوا وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيلا رَبَّنَا آتِهِمُ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنِهِمْ لَعْنًا كَثِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهاً يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لكم لكم ذُنُوبَكُمْ ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها فابين ان يحملنها واشفقنا منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا